یا ابا انا من بعدي فقال حتى قاله صلى الله عليه وسلم سلاما قال ذا كان الذين ناس كانوا بن عبد الرحمن بن عبد انا بيامن الله بهذا بهذا وهذه الحثابه فقال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك قد ذا كافيو وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه للرزق النبي ان اشكلت المقاله في الى المرفقين يا الى الكفين <تصفيق> اما شورى ترى اذا كفين ذا مشوره طريقا ذا مرفقين بوري فاديه قال حتى قال المستاذ امر قال قد سخر قال يعني العوار حتى قال قال حتى ان شاء الله تبي فاراشابتن قرار صرمت يا فور يا فور الكفاي ني والمايوات يا داي انا قول ما تقول فانه لا يزرع ذراع غيرك ان الزراع سواء نور من ذكرك يي قال حدثنا متدا قال حدثنا يحيى ان شاء الله تعالى قال حدثنا كما سنذرين انني عبد الله عليه وسلم من وقعتك ان تجري به ذلك الى وكفيك وذكر حديثا ان تجري بهذه القدر يتم سبعه وجه وكفيك والكفين مراده إلى المرفاقين. معروف طريقة الغراء؟ نعم. وعلى عبد الله وعلى الله حسين عن حسين أن بمعرفة حراسة مرطان مرطان يخطر إسمه إلا أنه قال من خطوة بكاء حسين من محمد <تصفيق> أن شبطان من الحكام ومن الحديثه قال قدروا بك سيئ ونفقه وفيه قال حتتتوا محمد من من خطار حتتتوا يديد من زرائهم أنسا عيدا من قطارة عن حج رتاب عن تعيد الناب بالرحمة مني, مني أبغى عن البيه عن عمار النياسم قال تعالت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمني فعملني ذربة واجهة للواجه والكافين ذربة واجه والكافين يعني معروفة طريقة ده دمنا التمعوبة الزرتنو صديق قال حتى سنع مطمئة قال حتى سنع الله فأصيلا قصارتني فعملني سفري فقال حتى سنعين محدثا عن شعبي وعن أسل عن التيمني أبغى انا مار ابن ياسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الي المرفق لا ان المر ان عمار بن ياسر رسول الله قال الي نو چونکی د عمار بن ياسر روا د او بیا مو ذکر کړي یعنی هغه مزه چاغه مسترا لیکن دا تعبیر نه پکاره حقیقت دې د عمر بن یاسر دروایت نشو ساين شکم ذکر کوي هغه هیڅ ذکر کوي چاغه کې استرا